أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون ve onlar da Well, Olum no. أَنَّ لَا Fi lilahi la illa فَمَنِ اسْتَغْفَرَ إِن وَاللَّهُ أَنْشَأَ تَوْبًا اسْتَغْفَرَ أَنْشَأَتْ تَنَكِيلًا حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِيْتًا وَإِذَا حُرِيْتَ Oh, mm -hmm. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا رهيب فيه ومن أصدق من